بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله لنا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له منك السماوات والأرض يحيي ويمين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. وما ينزل من السماء. ما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيب والله بما تعملون بصيب له ملك السماوات والارض له ملك السماوات والارض والى ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار وفي الليل الصدوك وضع عليهم لذات الصدوك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم استخلفين فيه آمنوا بالله وسلين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بل الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا من بروان فقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم لا تؤمنون بالله وَالرَّسُولُ يَدْعُوُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ سَاقُكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوُكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ وَقَدْ أَخَذْنِ فَاقْتُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَخَذْنِ فَاقْتُم إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الذي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ الذي يخرجكم هو الذي ينزل عليكم عذابه لا يدري تيارات ليخرجكم ليخرجكم من ربكم ما الى ليخرجكم من ربكم ما وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ نِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُطْبِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِن رَاسِلَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وماتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم رادة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرب الله قبا حسنا فيضاعفه له من الذي يقرب الله قربا حتى لا يضاعفه له، لا يضاعفه له، وله أجر كريم. لا يضاعفه يوم دوا المؤمنين والمؤمنات يسعانهم بين أيديهم يوم دوا المؤمنين والمؤمنات يسعانهم بين أيديهم يسعانهم بين أيديهم وبإيمان بشرىكم اليوم جنات يسعى نور بين أيديهم وبأين آنهم بشرىكم اليوم جنات بشرىكم اليوم جنات تجري من سحر فيها الأنهار خالدين فيها بشراته اليوم جنات تجري من بحثها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنون هرون نقتبس. يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنون هرون نقتبس. أنظرون نقتبس من قم قيل ارجع وراءكم فلتمسوا نورا قل نور اليوم انا من نوركم قيل ارجع وراءكم فلتمسوا نورا فالتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب فالتمسون نورا فضرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه رحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكن نكم فتنتم أنفسكم ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وضركم بالله الغروب وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وضركم بالله الغروب. فاليوم لا يخل منكم فدية ولا من الذين كفوا فاليوم لا يخل منكم فدية ولا من الذين كفوا مأواكم النار هي مولك وبث المصير وَرَبُّكُمُ الَّذِي يَمْلِكُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نزل من الحق. ألم مِنَ الذين آمنوا لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد وما نزل من الحق ولا طال عليهم الامد طال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون طال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا <سؤال> <سؤال> إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَعِيْنُ الصَّدَّقَاتِ وَأَحْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَبُ اللَّهَ طَرْفًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَأَقْرَبُ اللَّهَ طَرْفًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ يضاف لهم ولهم أجر كريم. يضاف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصدiques.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 قَدْ لَقِيَ الْقَوْمَ رَشْدُهَا فَإِنَّ رَبِّه إِلَهُم أَجْرُ أُمُورِهِم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَيْلٌ كفوا وكفوا بآياتنا إذا أصحاب البعيد إعلموا أن مال الحياة الدنيا لعب وله وزينة إعلموا. ودينة وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد ودينة وتفاخر بينكم وتكافر في الأموال والأولاد وتكثر في الأموال والأولاد كمثل غيض أعجب الكفّات ونباته وتكثر في الأموال والأولاد كمثل غيض أعجب الكفّات ونباته أعجب الكفار نباته ثم يهير بتره أصفر، أعجب الكفار نباته ثم يهير بتره أصفر، ثم يهير بتره أصفر، ثم. يكون حطاما ثم ينيد فتوارو الصرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان هم ما يكون عطانا وفي الآخرة عذاب شديد ومغضرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الدنيا إلا نبع الضرر ثابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض ثابقو إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عرضها كعرض السماء والأرض أعدك للذين آمنوا بالله ورسله عرضها كعرض السماء فضل عبده للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يأتيه ما يشاء ذلك فضل الله يأتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو القضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة ولا في أنفذكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب أمون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد، ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وعادة الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقضاء. ليقوم الناس بالقص وانزل الحديد فيه بأس شديد. ليقوم الناس بالقص وانزل الحديد فيه بأس شديد وانزل حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وانزل الحديد فيه باس تهديد وما فيه ur لناس لمن لَا نَاللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَيَعْثُلُهُ بِالْغَيْبِ وَمَا اكْرَهُ إِن لَا فِي وَلِيَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَاللَّهُ مَنْ ينصره ورسله بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيّ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وزعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وكثير منهم فاتقون، وكثير منهم فاتقون، لهم قفين على. بينا بعيسى بن مروى ما وآتيناه لئن تبعوه رأفته ورحمة وديناه الأنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة رأفته ورحمة سمب تدعوها رأفتو رحمتو وحباي يسند تدعوها وحباي يسمب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتجو. إِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لَعَلَيْكُمْ أَن تَعْبُدُوا الْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَّامِينَ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْوَاتٌ وَالْمَلَّامِينَ أَيْنَمَا شَاءَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْوَاتٌ وَالْمَلَّامِينَ أَيْنَمَا شَاءَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ أَمْوَاتٌ فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وآمنوا رسولي يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم نُذِكْرُهُمْ كَأَنَّهُمْ من يَرَوْنَهَا لَمْ لكم إِلَّا سَاعَةً مِنْ ظُهْرٍ بَلَىٰ لَكُمْ نُذِكْرَىٰ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ الا يقدرون على شيء من فضل الله لا